بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المخاضرة السابقة عن الأنبياء في كتب بني إسرائيل أو موقف بني إسرائيل وما نسبوه إلى أنبيائهم في كتبهم التي يقولون أنها مقدسة قبل ذلك عرضنا صورة الأنبياء في القرآن الكريم أنبياء بني إسرائيل كيف صورهم وفي المخاضرة السابقة حاولنا أن نستقصي هذا الأمر من خلال الكتب المقدسة عند اليهود فعرضنا موقفهم ما نسبوه إلى موسى وإلى هارون واليوم لعلنا نكمل ما نسبوه إلى داود نبي الله داود نحن نعلم أن طهارة المولد هي من أبسط الأمور ومن يعني الأمور التي يقال أنها تحصيل حاصل بالنسبه الى إلى أي نبي فقد نزه الأنبياء عن أن يولدوا ولادة فيها شك وفي ريبة ناهيك عن أن يكون هناك زنا فهم ينسبون الزنا إلى داود ما كذا صراحة في أحد إصحاحاتهم فكيف يستقيم هذا الأمر مع مقام النبوة القصة كما يرونها أنه أن داود تزوج امرأة ذات بعل متزوجة فولدت له حملت منه وولدت له, له سليمان يعني سليمان أيضا هو من علاقة غير شرعية طعن في نبيين داود كون أنه نسب له الزنا وسليمان أنه هو كذلك ابن لهذه العلاقة عجيب والله حقيقة يعني كيف يروجون وكيف يروجون هذه, الأمر هذه الامور على اتباعهم وكيف تنطلي عليهم ليس اتباعهم فحسب بل المسيحيون الذين يؤمنون بكل ما جاء في العهد القديم يعني أبسط الأمور إحنا هذه الأمور لو كانت في إنسان عادي نشكك فيه ويعني يسقط في عين المجتمع فكيف يكون نبي والقصة كما ترويها نصها في العهد القديم باختصار لعله أنتم تقرؤونها مفصلة أنه أحد جنوده جنود الملك داود نبي الله داود وهو ملك أيضا كان اسمه أوريا كانت له امرأة جميلة فأعجب بها داود فما كان منه إلا أن عاشرها وأرسل زوجها إلى جبهات القتال وأوصى بأن يوضع في الصف الأمامي يعني دبر له مكيدة عن طريق قائده قائد من قواد الملك داود اسمه يؤاب فقال له تضعه في الصف الأمامي ثم تنسحب كانوا يحاصرون مدينة فيما يبدو في أحد العمليات الحربية تنسحب عنه وحتى يفنى هو وجنوده وفعلا قتل يؤاب وكانت المرأة طبعا تنتظر زوجها ولكن يبدو أنها حملت من داوود فولدت له سليمان فداود ابن لعلاقة غير شرعية وسليمان ابن لعلاقة غير شرعية وداود مرتكب لهذا الاثم هذا كلام في الكتب المدسة في إصحاح خد الصمويل الإصحاح الحادي عشر وتروى في أكثر من مكان هذه القصة حقيقتها يقول فلما سمعت امرأة أوريا أن بعلها قد مات هكذا النص ندبته ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة ولدت له ابنا هو سليمان وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب بس كان في عيني الرب قبيح لكنه حصل حقيقة القصة في نظر المسلمين هي تختلف بشكل كبير عما روته الكتب اليهودية الكتب الدينية عند اليهود ف هذه المرأة اسمها سابغ كان أوريا قد خطبها مجرد خطبة لتكون زوجة له ولكنه استدعي للحرب قبل الزواج قبل أن يتم عقد الزواج وطالت غيبته عن خطيبته وأهلها فرآها داود في هذه الأثناء فأعجب بها فخطبها من أهلها واستجابوا له وتم الزواج بينهما وهي أم سليمان سابق يعني لم يكن هنالك زواج أو عقد زواج مجرد خطبة ولكن يبقى السؤال هذا الذي أشير إليه في القرآن الكريم هل كان من اللائق أن يتزوج داود امرأة ارتبطت بغيره برباط ما ولو رباط خطبة مع إن عنده من الزوجات والسرار عددا كبيرا ذلك ما عُتب عليه داود بطريق غير مباشر حيث هبط عليه ملكان في صورة رجلين يشكو أحدهم الثاني بأن له تسعا وتسعون نعجة وأن ومع ذلك يطمع في نعجة واحدة يمتلكها الشاك ويستغل الطامع نفوذه وفصاحته لينال مأربه ويحرم أخاه من نعجته الوحيدة هذه أشير إليها في القرآن الكريم جاءت في صورة الرمزية فلما حكم داود بأن هذا ظلم أنت عندك 99 نعجة لاحق أخوك على هذه النعجة الواحده هذا ظلم لابد أن يقاوم ابتسم الملكان ابتسامة لها معنى واختفيا وهناك صوت ينبعث لماذا اذا ضممت سابغ إلى عشرات النساء عندك وحرمت منها أوريا أنت عندك ايضا عشرات النساء والسراري ومع ذلك طمعت في خطيبة أوريا وحرمته منها وأدرك داود أنه زل فانكب يستغفر الله ويرجو عفوه فغفر الله له وقص القرآن هذه القصة وبها مزيج من العتاب والتربية والاستغفار والعفو قال تعالى في سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم؟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 فقالك في الميها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك نعجتك إلى نعاجه بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآفا شوفوا الصورة التي يصورها القرآن الكريم التي فيها مفهوم التربية والتوجيه والخطاب الأخلاقي العميق والصورة الغريبة اللا إنسانية اللا أخلاقية التي يصورها تصورها كتب اليهود عن الأنبياء وعن نبي الله داود وكيف حرفت القصة وصورتها أنها زنا وأن سليمان وليد علاقة غير شرعية وأن داود آثم لأنه اغتصب امرأة اخذ امرأة تزوج امرأة متزوجة ودبر نكيدة ايضا لزوجها كي يقتل في الحرب حتى تنتهي تيأس من زوجها فهل هذه كتب مقدسه فعلا وهل هذا مقام نبوة مقام هذه صورة مما أو هذه صور مما وردت بعض النتف وهنالك أشياء كثيرة ربما أكثر إيلاما وأشد قسوة حقيقة لا لا مجال للتلفظ فيها ما ورد من قصص في العهد القديم ما نسب إلى لوط وما نسب إلى يعقوب وما نسب إلى أشياء, أشياء عجيبة قصص يعني لا تليق أن تنسب إلى يعني أي إنسان عادي فكيف بمقام النبوة والقرآن الكريم صحح تلك الأخبار وصحح تلك الروايات التي رويت في كتب اليهود هذا فيما يخص تكملة حديثنا السابق عن صورة الأنبياء في كتب بني إسرائيل واليوم سوف نتحدث عن بعض عقائد اليهود المهمة ومنها عقيده اليهود في الآخرة والبعث كثير من المحللين ومؤرخي العقائد يرون أن اليهودية كدين تهتم بالأعمال ولا تعنى بالإيمان وهي في جوهرها اسلوب حياة لا عقيدة طريقة للعيش وطريقة للحياة لا عقيدة جوانية في باطن الإنسان يؤمن بها ومستعد أن يضحي من أجله فهي أسلوب حياة لا عقيدة تعتقد وهي في هذا تختلف عن المسيحية التي تعنى بالإيمان وتجعله يفوق العمل الصالح وتختلف اليهودية كذلك عن المسيحية في مجال تفكيرها فمجال اليهودية ليس في ما وراء هذا العالم وإنما مجالها الأوحد هو هذا العالم الحاضر ومن هنا, هنا طبعت اليهودية بالمادية بالمحسوس ديانة حسية المسيحية حقيقة كثير اهتمامها بما وراء هذا العالم هذه الدنيا هي العالم الخطيئة في وجهة نظر المسيحية وأن الدنيا وادي الدموع والآلام وأن السعادة كلها هناك في مملكة الرب سنجد كيف أن الإسلام يوازن هذه تلغي الاخره تقريبا اليهودية لصالح الحاضر لصالح هذه الدنيا وتلك تلغي, تلغي الحاضر لصالح المستقبل لصالح اليوم الآخر الديانة التي وفقت ووازنت بين الاثنين لأنها لأن ذلك شرط من شروط أداء الأمانة التي كلفنا الله بها عمارة هذه الأرض والاستفادة من النعم المسخرة فيها هذا لا يتم إلا بالاهتمام بهذه الدنيا فهذا التوازن توفر فقط في الإسلام فلذلك لا تتكلم اليهود تلك أمور دائما خل ما يشير اليهود إلى حياة أخرى بعد الموت، ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود. الدارس للإسرائيل قايج اليوم، وإنما ورد حديث عن الأرض السفلى، يعني غريب تجد يعني فكرة اليوم الآخر بهذه الصورة التي وجدت في الأديان السماوية لا تجدها عند اليهود. نعم حديث عن الأرض السفلى. والجب التي يهوى لها العصاد، البئر العميقة الجب التي يهوى لها العصاد ولا يعودون أو كما يقولون وأن الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ويعزو بعض كتاب العقائد ك. الكاتب سليمان مظهر في قصه العقائد يقول يعزو اهتمام اليهود باليوم الاخر بفكره البعث والحساب الى احتكاكهم بالفرس فلما احتل الفرس بابل ودولتي اليهود على يد الملك الفارسي المشهور قورش فقورش معروف هم اليهود يجلونه كثيرا لأنه سمح لهم بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء معبدهم كانت هذه العلاقة الطيبة بين الدولة الفارسية وبين الفرس عموما واليهود داعي لأن يدرس اليهود الديانة الزرادشتية طلعوا على هذه الديانة ومن تعاليم هذه الديانة يرى أكذا هذا الكاتب أن من تعاليمها تعاليم الديانة الزرادشتية اقتبس اليهود الاعتقاد في حياة أخرى بعد الموت ولأول مرة عرفوا أن هناك جنة ونارا، فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى دينهم. وهذا رأي حقيقة. من هنا يقول أن في هذا الجو بدأ أشيا الذي تحدثنا عنه وهو من طبقة متاخرة من زعماء اليهود بدأ أشيا يشير. كلامه الذي يشير إلى يوم البعث وإلى الحساب والجزاء، كما أخذ دانيال يحذر الناس ويذكرهم بيوم البعث، ومن قوله في ذلك، فهنا هذا صفر دانيال وهم أسوار على عدد يعني بأسماء أحياناً رسول وبأسماء الأشخاص. في ذلك قوله كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية الخلود في الجنة يعني في النعيم وهؤلاء إلى العار إلى الإزدراء الأبدي فهذه إشارات بدأت لأول مرة تظهر في كتب اليهود لكن قصة يعني ما يرويه ما يذكره سليمان مظهر في أن اليهود أخذوا فكرة اليوم الآخر لأول مرة بسبب احتكاكهم بالديانه الزرادشتيه وبالفرس أيام قرش يعني ربما عليها شيء من التحفظ لأن إذا كان اليهود لم يؤمنوا تماما لم يؤمنوا باليوم الآخر والبعث والحساب ولم تظهر في كتبهم فلا ليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا ذلك على الأقل الصفوة منهم لم تعرف هذه الأمور لأن, لأن كثيرا من الأنبياء هؤلاء الأنبياء ماذا كان دورهم؟ ألم يذكروا أبناء قومهم من بني إسرائيل بحساب وثواب وبعقاب ويوم آخر؟ ألم يتحدثوا معهم عن اليوم الآخر والبعث وأنه نالك قيام بعد الموت؟ هذه كانت في الحضارة المصرية أيضاً موجودة أن هنالك أن هذه الحياة ليست هي النهائية كانوا هنالك حياة أخرى ولذلك تجد في يعني فكرة الخلود موجودة في الحضارة المصرية ليش روح بعيدا إلى الفرس؟ التي احتك بها اليهود قبل خروجهم من مصر قبل قرون من أيام قيام دولتهم وقورش ومادرال الكلام هذا تجد أنهم الذي يذهب إلى مقابر وادي الملوك والملكات كنت قد رأيت ذلك منذ السنين تجدهم يحنطون حتى الطعام وحتى الحيوانات التي تؤكل على أساس أن الميت حينما يحيا سيجد طعامه، فكانت فكرة حياة أخرى موجودة في التراث المصري القديم أيضا، فلما لا نقول أنهم تأثروا بها؟ لكن الأقرب إلى العقل أن الأنبياء كانوا يدعونهم، هذا هم ما يصدقون هذا شيء آخر أو أنهم لا يهتمون بهذا بسبب أنهم اهتمامهم دنيوي بحت. لا ينطبع ذلك على ما أوردوه في كتبهم التي قالوا أنها مقدسة هذا بحث آخر فلا أعتقد أنهم لم يعرفوا البعث والحساب والقيامه إلا حينما احتكوا بديان الزراج هذا رأي عليه تحفظ من العقائد الاخرى عقيدتهم في التابوت والهيكل كثيرا ما نلاحظ فكره التابوت والهيكل موجوده عند بني اسرائيل يعني هنالك امور يرتبط فيها تراثهم وقصصهم الديني وحياتهم حياتهم اليومية فما هو التابوت ما هي قصة التابوت وما هي قصة الهيكل الهيكل الذي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحتى يومك هذا حتى اليوم يتحدثون عن هيكل سليمان وعادة بنائه فوق المسجد الأقصى لعل هنالك في سفر الخروج نص يقول يتحدث عن الهيكل وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجاره والشريعه والوصيه التي كتبتها لتعليم بني اسرائيل فاذا الهيكل التابوت هو مكان التي لفت ووضعت لفنت فيه الوصايا والشريعة الوصايا العشر التي اوصي بها موسى من قبل الله لنرى كيف كتبت هذه وهل هي مكتوبة وكيف كتبت وما هو وصفهم فخير ما نستشد به هو نصوص اليهود أنفسهم ونحن نريد أن نطلع على النصوص اليهودية حقيقة لا نريد أن نأخذ كلاما من هنا وهناك فصعد موسى إلى الجبل وهناك تلقى من الإله أوصافا للتابوت ويذكرها سفر الخروج مفصل وسوف ننقلها باختصار يعني طلب الباري طلب الرب من موسى أن يصنع تابوت بصنعة معينة فيصنعون تابوتا من خشب الصن طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه المهم في وصف إلى هذا التابوت ووصف كثير تضع عليه إكليلا من ذهب حواليه وتسبك له حلق أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان وتضع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب وتدخل العصوين في الحلقات يعني يشال بعصا لا يلمس ليحمل التابوت بهما وتبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك هذا هو المهم إذن شهادة الله هي التي يضعها موسى في هذا التابوت. على غطاء التابوت يوجد طائران لا لم ير الناس مثلهما. وينسب لموسى القول بأنه رأى هذا النوع من الطيور بالقرب من عرش الله. هذه الطيور شايفها بالقرب من العرش الإلهي. على كل حال لنسمع حراسة التابوت موكولة لهذا هذين الطائرين. وتذكر التوراه ان موسى نزل من الجبل ولوحة الشهاده في يده لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين واللوحان هما صنعه الله صنعه الله والكتابه كتابه الله منقوشه على اللوحين تجسيم عجيب جل الله عز وجل تنزه عن أن, عن أن يرى وأن يكتب هذا كلام لعل المشبهة عند المسلمين ليس عبثا حينما قال بعض مؤرخي الفرق أنهم أخذوا التشبيه من اليهودية فهذا تشبيه وتفسيم لاحظوا التجسيم الذي ظهر في الديانات مصدره الكتب اليهودي فكتابة الله منقوش على اللوحين يتصل بالتابوت شيء يجدر أن نتكلم عنه كلمة قصيرة ذلك هو المذبح في شيء اسمه المذبح المخصص لإيقاد البخور البخور يورد العهد القديم وصفه مفصلا له ايضا طوله كذا عرضه كذا يصنع من خشب يصلح السرج وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما امام الرب المهم ان الصفات المطلوبة التي يقولون أن الرب طلبها من موسى لهذا التابوت وهذا السراج والمذبح تروي المراجع أنهم صنعوا تلك صنعوا تلك الأمور كما طلبها الباري وأن موسى وضع اللوحين في التابوت كما وضع فيه ذهبا وفضة وبعض المواثير وسماه تابوت العهد إذن هذا تابوت العهد وقال لبني إسرائيل إن في هذا الصفت توجد روح الإله يهوه. روحه ولم يكن يسمح لأحد أن يمسه وإنما كان يحمل عن طريق العصوين سالفي الذكر يعني هنالك. تابوت له حلقات حلقتين هنا وحلقتين من هنا وتوجد عصي في هذه الحلقات فيحمل بها أن أما أنه التابوت لا يمس لأن فيه روح الله روح اليهوى ولما مسه أحدهم بأن مد يده إلى التابوت ليمنعه من السقوط على الأرض أمسك وأمسكه لحظة قصيرة غضب الرب على عزة الصالح وضربه الرب هناك لأجل أنه مد يده إلى التابوت فمات أمام الله هذه هذا أحد الأسرار اليهودية أحد العقائد التي يؤمن قضية التابوت ويعني من طريق ما يذكر أن العرب حينما كانوا في بعض جولاتهم وفتحوا فلسطين وغيرها من البلدان أخذوا التابوت من بني إسرائيل ولم يمت منهم أحد كما تروي الكتب اليهودية مما يدل على أن الأمر خرافة في خرافة هو صنعه متأخرة للأحبار والكهان والرهبان القضية الأخرى قضية الهيكل يكثر اليهود الحديث عن الهيكل وهو هيكل سليمان فحينما نقل داود حدثنا هنا عن الهيكل قلنا التابوت والهيكل وأحد الخرافات يعني هي أكثر خرافات هذه يهودية التي غرروا بها بيهود العالم أنه تعالوا إلى فلسطين لنعيد بناء هيكل سليمان وبرروا فيها احتلال القدس وما زالوا إلى اليوم يتشبثون بهذه المدينة المقدسة التي هي أمانة في عنق المسلمين وحينما وقعت بين يدي اليهود معروف ماذا عملوا فيها وكيف جعلوا معابدها للتجارة وللآلهة الوثنية مما غضب عليهم السيد المسيح وكذلك حينما سيطر عليها المسيحيون ماذا فعلوا وماذا أراقوا من دماء فحينما اتخذ داود اورشليم وهو اسم القديم للقدس اتخذها عاصمة لملكه قرر أن يبني الهيكل فخطب في شعبه قال اسمعوني هذا نص من أحد الإصحاح 28 من العهد القديم اسمعوني يا اخوتي وشعبي كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا الى موت اقدام لاحظوا هذا التفسين وقد هيأت للبناء ولكن الله قال لي لا تبني بيتا لاسمي انما اختار سليمان ابني ليجلس على مملكة الرب بعدي وقال لي ان سليمان ابني ابنك هو يبني لبيتي وداري فلذلك عهد الى سليمان ببناء هيكل يكون للعباده وهنالك وصف في كتبهم للهيكل لا اريد ان اسرف في قراءته ربما تقرؤونه في ان شاء الله بعد ذلك انتم لكن يعني هو لم يكن بتلك الضخامه التي يتصورون ف... يعني ما يذكره ديورانت في قصة الحضارة يقول لم يكن ضخما يعني حتى طوله من حيث الأذرع صغير نسبة إلى المعابد التي كانت تقام في الحضارات الأخرى وحتى الطراز والماء المواد الأولية له كان تجذب من هنا وهناك فالأرز الخشب يأتي من لبنان كان يبعث له حيرام الفنيقي وكان حليفا يبدو لسليمان يبعث له من لبنان من صور خاصة وجنوب لبنان يبعث له بخشب الأرز أو السرو هذا وأتى بمعماريين من آشور ومن بابل ومن مصر ليبنوا له الهيكل. فلذلك يقول الديورانت إن طراز الهيكل هو الطراز الذي أخذه الفينقيون عن مصر وأضافوا ما أخذوه عن الآشوريين والبابلين من ضروب التزيين ولم يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح بل كان سياجا مربعا يضم عدة أجنحة ولم يكن بناؤه الرئيسي كبير الحجم فقد كان طوله حوالي مائة واربعة وعشرين قدما وعرضه حوالي خمس وخمسين وارتفاعه حوالي اثنين وخمسين قد اختير لتشييد الهيكل مكان فوق ربوة فعا البعض يقول انه ليس بعيدا ان يكون يعني هو في الهيكل كان في في المكان الذي يشغله الحرم الشريف لكن اصلا حينما جاء المسلمون لم يكن للهيكل أثر، لأنه كان درس منذ مئات السنين على يد نبوخذ النصر وغيره من ملوك آشور أو ملوك مصر الذين كانوا، ثم بعد ذلك فسائر أجزاء الهيكل لن يبقى منها شيء على الإطلاق. هذا ما يؤكده هو العقائد ومؤرخ الحضارة. فلم حينما أتى المسلمون لم يجدوا شيء. ولذلك هم حفروا يحفرون منذ احتلال القدس عام 67 في خمسة يونيو أو قزيران المشؤوم حينما كانت نكبة بالجيوش العربية احتلوا القدس منذ ذلك وعلى يد مش نفسه نفسه هو يقول أنه كان مهتما بالآثار يدعي فكان يحفرون تحت وحتى اليوم ليجدوا أثر طابوقة أو رخامة أو شيء لهيكل أن تؤكد أنه موجود تحت المسجد الأقصى فلم يجدوا يعني الآن من 67 إلى 93 نحن حوالي 26 أكثر من ربع قرن وهم ينقبون وأتوا بكل ما يخيرت علماء التاريخ من أنحاء العالم وخبرات ثاريات ولم يجدوا شيئا يعد بناء ال طيب بنات الهيكل جلبهم سليمان قلنا من حليفه برام لأن لم يكن يعون فن الهندسة والعمارة يعني هم استقروا بفترة متأخرة وكانوا قبل ذلك بدوا ذلك تجدهم يسيرون من هنا وهناك يعد بناء الهيكل أحد أهم الأحداث. في ملحمة اليهود فلن يكن بيتا ليهوى فحسب بل كان أيضا مركز روحيا لليهود وعاصمة لملكهم ووسيلة لنقل تراثهم ويعني هنالك شروط كانت للدخول إلى الهيكل فلم يكن مباحا للجميع وإنما كان مقصورا على القصص أما قدس الأقداس أو المحراب لا يفتح إلا مرة في العام ولا يدخل له إلا كبار القسس أو كبار أكهنة في المخاضرة القادمة نستكمل حديثنا عن العقائد اليهودي تميز بها مثل الكهنة والقبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته